Żenę! وليدات الحراته المعلم بوزكري طيب لي خبز يدكري باش نعشي وليداتي وليداتي عند القاضي والقاضي ما جاب خبر على القدججه في باب الدار اوليدات الحراته المعلم بوزكري طيب لي خبز يدكري باش نعشي وليداتي وليداتكم عند القاضي والقاضي ما جاب خبر عن قدجاجة في باب الضار أشتتتتتتا أوليدات الحراتار أهل معلم بوز وطيب اللي يخفضي بكريم باش نعشي أوليداتي أوليدتكم عند القاضي والقاضي ما جاب خبر عن قدجاجة في باب الضار con come ho già detto ma se l'amo